وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَذَرًا سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ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 ولقد اتينا داود وسليمان نعما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وارث سليمان داود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 فما كثر غير بعيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبِئٍ بِنَبَأٍ يَقِينٍ إِنِّي وَجَدْتُمْ رَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزيّن لهم الشيطان وزيّن لهم الشيطان أعمالهم فصدّهم عن السبيل فهم لا يهتدون إلا يسجدون لله الذي يقرض الخلق في السماوات والأرض.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 قالوا نحن ألو قوتي وألو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قوية أفسدوها وجعلوا وجعلوا أعزّ أهلها أذلّه وكذلك يفعلون وَإِنِّي مُرْسَلٌ إلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّنَّ بِمَالٍ فَمَا أَتَانِي اللَّهُ قَيِّرٌ فما آتاني الله خير مما آتكم بل أنتم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينه بجنود لا قبل له بها فلنأتينه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 قالوا تقاسموا بالله لنبيته وأهله ثم لنقولن ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإننا لصادقون ومكروا مكروا ومكبنا مكروا وهم لا يشعون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 وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَنُوحًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تَبْصِرُونَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرج آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتقهرون فأنجيناه وأهله إن لم رأته قد ضلناها من الغابرين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 بلهم قوم يعدلون، أما جعل الأرض قراراً وجعل خلا لها أنهاراً وجعل لها رواسي وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزاً أَإِلَهُمَّ عَلَّا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 أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي غُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الْرِّيَاحَ وَمَن يرسل الرياح بُشْرًا بَيْنَ يَدَي رَحْمَتِهِ أَإِلَهُم مَعَ اللَّهِ تَعَالَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّا يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَ ما يعيده ومن يرزقكم ومن يبذقكم من السماء والارض ائلهن مع الله قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين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 وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ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 حتى إذا جاءوا قال أكذبتوا بآيات ولم تحيقوا بها علم ولم تحيقوا بها علماً أما ذاكم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون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 من جاء بالحسن فله خير منها وهم من فزعي يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبتوا جههم في النار هل تجذون هل تجذون إلا ما كنتم تعملون؟